الله خلق عبده عشان العبادة ما هو عشانه فخر الارك بل ارك صحن في الدنيا بيدا وسادا لكن عند الله ما بينهم فرق خلك بسيط الكبر ما هو بعادة لا تسرقك دنياك عن خلقتك سرق خلك صبور خل عندك ارادة لو صرت راعي ضو فاصبر عن الحرب لو لا الصبر والمعرفة والركادة ما تجرى هالعشاك ترنيمة الورق واذا بتزيد المراجل سيادة خل المراجل باب وسيادتك طرق خلك ذكي واخذ المور بهواده ولا صد وثك لا تجي صيدتك زرق واللي اعشقت واللي اعشقت اعشق من الحور وغاده حورية في بحرها يحيى الغرق نزعلت زانت في عينك زيادة من حكايات كان هذا تنافس مع البرق واذا تدور في الحياة السعاده